Tadam! Would you? Well... what well كننا لكب كننا لسف في الارض وليعلم من كنت والله وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ